سيمضي زمان ويأتي زمان ياتي زمان سيمضي هوان فقوم ولب فإما انتصار وأما جنان سيمضي زمان ويأتي زمان ويمضي هوان ويأتي أمان سيمضي هوان فقوم ولب فإما انتصار وأما جنان سيمضي زمان ويأتي زمان وقولوا وقول اتينا لكي منعاني ويعلو الاذان طريق جهاد فهب وثور وقوم جميعا اتانا بيان هلو هل ومن هذا الأوان هلو هل مسير حثيثا فإن سنمضي ويمضي هما الحسنيان لمن سوف يأتي فإما انتصار وإما جنان فكم قد تمادت جموع الأعادي فهل سوف نرضى ويحيى الجبان سيمضي زمان ويأتي زمان ويمضي هوان ويأتي أمان سيمضي هوان فقوم ولب فإما انتصار وإما جنان سيمضي زمان ويأتي زمان ويمضي هوان ويأتي أمان سيمضي هوان فقوم ولب فإما انتصار وإما جنان ونحن نواصل نوما عميقا وحق العدو لدينا مصان وفي كل يوم تزيد الضحايا وتب يبكي الأذان وفي كل يوم تنوح الجواكي ويبكي المكان ويبكي زمان وفي كل يوم تنوح الجواكي ويبكي المكان ويبكي زمان أجيب جميعاً إلى ما سنبقى إلى ما سنبقى ويبقى الهواء سيمضي زمان ويأتي زمان ويأتي زمان ويأتي زمان قوم ولب قوم ولب فإما انتصار وإما جنان جهاد عدو فريضة عين إذا مستبد وهذا بيان تقوم جميع شبابا شيوخا لكي ما نموت الموت الأذان وقوم ختاف وقوم ثقالا فقد حق موت وحق جنان وقوم ختاف وقوم ثقالا جنان فمن سيحظى بأجر ويحيى كريما ويبلى الجبان فلا تستكينوا إذا ما طلبتم فمن يستكين يذاق الهوان وكونوا رجالا إذا ما دعيتم ولبوا النداء ليعلوا الأذان وغد خطاكم وسيروا حثيثا فإن سنمضي ويمضي الزمان وغد خطاكم وسيروا حثيثا فإن سنمضي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 جنن <تصفيق> 1net شبكة النصيرات